هل يُظَاهِرُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ كَذِبًا وَيَخَافُونَ أَن يُخْفَىٰ عَلَيْهِمْ مَا يَفْعَلُونَ ۚ بَلَىٰ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ فَعَوْنًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَتَثْبِيتًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَتَزْكِيَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَتَدْعِيمًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَتَثْبِيتًا لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ ۗ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 ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى اهدني سداني ربي الى صراط <تضح> مستقيم دينا قيما منه ابراهيم حنيفا وما كان نصلاهي ونسكي ومحيي و مماتي لله ربي العادم لا شريك له وبذل ذلك امرت وانا أول المسلمين قل اغير الله ابغى ربا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُ وَازِرَ إِثْمٍ غَيْرَهُ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ فَيُنَبِّئُكُمْ يُعْقِنُ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فكتريع العقاب وإنه لغفور